فمن منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين م ن ز ل ة ع ز ي م ة ا ل م س أ ل ة أ و عزم ا ل م س أ ل ة و ا ل م س أ ل ة الدعاء و ع ز ي م ت ه أ و عزمها القيام بها أ و إ ق ا م ت ه ا كما نقول في إ ق ا م ه الصلاه الدعاء أ ي ض ا يقام له ويقام له وذلك عزمه وعزيمته وقد روي عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ا ل ص ح ي ح ي البخاري ومسلم إ ذ ا دعا احدكم ليعزم المساله ولا يقل و اللهم أ ع ط ن ي إ ن شئت ف إ ن الله لا مستكره له الحديث ق ل في الصحيحين ن تعزم ا ل م س ا ل ة معناه أ ن تستجمع قوتك ا ل و ج د ا ن ي ة و أ ن تستجمع عقيدتك ا ل إ ي م ا ن ي ة ل أ ن ك تخاطب ربا سميعا عظيما واسع القدر عظيم ا ل ش أ ن كريم العطاء سخي الوفاء جل وعلا ف إ ذ ا اضطرد قلبك بذلك أ و انسقط شيئا منه فلا عزم لك في الدعاء ولا قيام لك في المساله اذا د ع أ ح د ك م ل ع ل ي ن ل ع ز ي ن ك وهذه م ن ز ل ة إ ي م ا ن ي ة جعلتها من منازل ا ل إ ي م ا ن من منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين صحيح أ ن ابن القيم رحمه الله ل ن ذ ك ر ه ا بهذه ا ل ص ي غ ة لكنها م و ج و د ة في كتاب الله وفي س ن ة رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و إ ن م ا ابن القيم في مداره السالكين ر ح م صار على نهج صاحب منازل السائرين الهروي ا ل أ ن ص ا ر ي حيث ا ل إ س ل ا م الحلبني المعروف والمنازل لا تحد بكتاب ولا بباب منازل ا ل إ ي م ا ن هي بتعداد عمرك يا ابن ادم مزبلت مبلغ التكليف وسلكت م ث ل ك ا ل ع ب ا د ة و أ ن ت في منازل ما د و ن ك تسير إ ل ى الله عز وجل وتجهد ج ل و في سيرك و أ د ا ئ ك ف أ ن ت في ارتقاء ترتقي وترتقي حتى تكون في عله ي وذلك من توق ا ل ق ر آ ن الكريم من حيث سير ا ل إ ن س ا ن عموما قبل ا ل إ ي م يا ا ي ن ي ا ل إ ن س ا ن إ ن ك كادح إ ل ى ربك كدحا ام لاقي ا ل ح ي ا ة من حيث طبيعتها أ ف ض ل سير سير شرها أ و طوعا فمن آ م ن فهو من الطائعين ا ل ص ي ع ي ن ومن كفر فهو من الكارهين ي ش ي ر رغم عنه الى ر ب ك والمؤمن إ ذ ا كان قد شق طريقه إ ل ى ربه زللا عابدا سالكا محبا ف إ ن ه لا يزال يرتقي كما يقال لقارئ ا ل ق ر آ ن في ا ل ج ن ة ا ق ر أ وارتقي ف إ ن منزلتك عند آ خ ر آ ي ا ت ش ق ر أ ؤ ه ا فكذلك سير العبد في الدنيا كلما قطع واديا من وديان ا ل م ح ب ة ا ل إ ي م ا ن ي ة وكلما نزل منزلا منزل من, منزل من منازل الصلاح والتقوى وخير ا ل أ ع م ا ل و أ ب ر ه ا كلما كان أ ك ث ر قربا ل ل ر ب ولا يزال عبدي يتقرب إ ل ي بالنوافل حتى أ ح ب ه فهذا التعبير دال على الاستمرار أ ي أ ن التقرب لا ن ق ط ع ع ل ى ل ا دمت تتقرب ف أ ن ت تتقرب وكلما زدت كلما كنت أ ق ر ب و أ ق ر ب مما كنت عليه قبله فلذلك إ ذ ا كان الدعاء له شركات ا ل ص و ر ة ا ل ل ف ظ ي ة ان تدعو ربك بما شئت كما شئت لفظا فهذا عام لدى الناس جلل حتى الكفار يفعلونه و ص و ر ة إ ي م ا ن ي ة وهي ع ز ي م ة الدعاء ع ز ي م ة ا ل م س أ ل ة إ ذ ا دعا أ ح د ك م فليعزم ا ل م س أ ل ة ولا يقل و اللهم أ ع ط ي ن ي إ ن شئت ف إ ن الله لمستكره ا ا له وعزم ا ل م س أ ل ه قلت ان تجد في نفسك يقينا ل أ ن الله عز وجل رب الحق حق وكثيرا ً ما نجد لدى الناس شيء يخرم هذا المعنى وينقص أ د ع ي ت ه وسؤالاته من أ ن تكون بهذا المعنى أ ي بمعنى منزله ة إيمانية وقم فراقب ا ا ر ب ب لك خ ت ايمانيه ح ن تدعو ألا أ يحكم بك ه خ ر ببارك في شعورك أو لا شعورك في أ ن ك تقول في نفسك أ ن ا أ د ع و ف إ ن استجيب فحسن و إ ن لم يستجب فما ح س ر ت شيئا إ ن هو الا كلام هذا المعنى إ ن كان يخطر ببالك فهو خ ق ي ر ولا يجعل دعاءك من عزائم ا ل م س أ ل ة وليس ص ف ة إ ي م ا ن ي ة ل أ ن الله عز وجل حينما يدعى و ي س أ ل فهو ي س أ ل بمراتب ثلاث هذه ا ل م ن ز ل ة م ن ز ل ة ع ز ي م ة المدحله لها مراتب ثلاث ا ل م ر ت ب ة ا ل أ و ل ى توحيد و ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ن ي ة ع ب ا د ة و ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ل ث ة ت و ب ة وبالدعاء تحققها جميعا إ ن كان دعاءك دعاءا مقاميا يعني من ق او م أ إ ن كان مقاما من مقامات ا ل إ ي م ا ن اي م ن ز ل ة من منازل الصلاح والفلاح فحينما تشك في امر دعائك فمعناه ان لا يقين لك في ان الله عز وجل يسمعه وهو السميع العليم وهذا حرمون عقدي اي مقصود في العقيده وليس لك علم ومعرفه بالله عز وجل فيما يتعلق بالتوحيد ولذلك كثيرا ما ورد الدعاء في القران في سياق توحيد الله فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون مخلصين له الدين أ ي موحدين و إ ن م ا ا ل إ خ ل ا ص في ا ل ق ر آ ن يرد بمعنى التوحيد ب م ع ن ى ا ل و ز ا ن ولذلك ص و ر ة ا ل إ خ ل ا ص ل ا فيها إ ل ا توحيد قل هو الله أ ح د الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له ك ف ؤ ا احد إ خ ل ا ص هكذا سماها الرحمن ص و ر ة ا ل إ خ ل ا ص و ا ل إ خ ل ا ص كما ذكرت قبل صفاء في القلب إ ن أ ل ا م ع ه و د ب ح ق إ ل ا الله رب العالمين وهذا المعنى لا يكسب بين ع ش ي ة الوضوح و إ ن م ا يحتاج إ ل ى السيف أ ن ت ترحل اليه فهو في مكان عالي رفيع ا س ا ج و ل أ ن ي ك و ن ذلك ل ك ا ص ف ا ساجلى س ف أ ي إ ل ى عمل وجزيف يضرر وستعرف على ربك تعرف إ ل ى الله ف ي ا ل ر ع ه ا يعرفك الشدة تعرف وانما التعرف بالعمل تشتغل مع الله وتكون بينك وبينه صفقات وبين المؤمنين وبين ربهن بيع وشراء ومن كنت تبيع وتشتري معه فانت تعرفه كما في جثيه الشهود ولله المثل العام انما تخاركك او تجمعك شراكه تجاريه تجار مع احد الناس تعرفه جيدا تعرف انسيته تعرف مكامن الضعف فيه ومكامن ا ل ق و ة ولله المثل ا ل أ ع ل ى ولا م س ا ع ة في الانسان حين أ ج م ع ك ا ل أ ع م ا ل مع ربك ذي الجمال ف إ ن ك تكون أ ك ث ر معرفه به ولذلك يطلق لفظ العارف لله حقا وصدقا لا دجلا وكذبا ورياء يطلق على العمال اي الذين لهم أ ع م ا ل وليس على الخنين الساكنين إ ل ى الجدران والظلم بل إ ل ى العاملين الصائمين القائمين المجاهدين هؤلاء عمال وقل اعبد ف س ي ر الله عملا هذا عمل ورسوله والمؤمنين والعامل عارف لانه يعرف ل لأن من يعمل معك ومع م ل يشتغل به لهذا يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يحقق هذا المعنى إ خ ل ا ص التوحيد و إ ذ ا تحقق كان لدعائك آ ن ئ ذ ن وقع خاص في ا ل أ ر ض ووقع خاص في السماء فادعوا الله مخلصين له الدين. الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ف إ ذ ا ركبوا في ا ل ف ل ك دعوا الله مخلصين له الدين فلما ن ج ا ه م إ ل ى البر إ ذ ا هم, هم يشركون فياق التوحيد هذا يحصل للكافرين قديما والان وقد ح ص ل ووقعت من وقائع ع ج ي د ة و ن ع ل م لبعضكم في ذلك تجربه ا ل ك ا ث ر س و ا كان من أ ه ل الكتاب أ و من أ ه ل ا ل أ و ث ا ن حينما يقع في ورطه وفي, وفي اضطرار ف إ ن ه لا يحسن على إ ذ ن أ ن ي ن ت ج ئ إ ل ى الوصائف و إ ل ى ا ل أ و ث ا ن و إ ل ى ا ل إ ذ ل أ و الروح ا ل ق د ر كما يعبرون و إ ن م ا ي ن ت ج ئ من غير ل ش ع و ر بحسب لا يملك ي ن ت ج ئ بفطرته م ب ا ش ر ة إ ل ى ر ب ي الكون م ب ا ش ر ة دعوا الله مخلصين له الدين أي يخلصون له اي ل د ن أي دين هو كافر يخلصون له الدعاء يعني, يعني يطلبونه ع ن ي ي و ح د ه ل أ ن ه م يعرفون أ ن ه لا ينجيهم من الغرق إ ل ا رب الكون الى الذي يملك أ ن يتحكم في البحر ويقول له اسكن يا بحر أ م ا الوثن فلا يستطيع هم يعلمون ذلك الشريك لا يستطيع الموهوب وملك امره هو وحده ح عز وجل له القدره وله الامر في ان يقول له اشكر فيشكر انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فيلتجئ اليه الانسان عند الضرر اضطرارا سافرا كان او مشيرا ا ن ا يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السور سبحانه وتعالى وفي ذلك قصص عجيبه قد حكيت ق ص ة هذا المسلم ا ل إ ن ج ل ي ز ي الذي أ س ل م من بعد دعاء بسبب غرق ه في البحر يوسف الاسلام يعني س م ب ع د يوسف الاسلام ق ص ة اسلامه مسبوعه من ن م ن ص و ر ة وفيها مثل هذا الذين تحدثوا عن أ خ ل ص لله ل ح ظ ة فاستجاب له كما في قوله عز وجل حينما استجاب ل ز ن و ن و ز ن و ن اذ ذهب مغاضبه فظن ان لن ن ق ب ر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي ج ا ل د ل ا ل ة على المستقبل والاستمرار أ ي لكل شخص وكذلك ن ج ج ن م ل ي ولو كانت ل ح ظ ة ا ل إ ي م ا ن ل ح ظ ة ا ل و ا ح د فالمضطر الذي وقع فيما وقع فيه آ م ن رغما عنه ض و ر ه ب د ع فاستجيب له باعتبار ا ل ل ح ر ه ل أ ن الله عز وجل لا يخذل عبده ولكن يهمه ولا يهمه فلما نجهم إ ل ى البر إ ذ ا هم ي ش ر ك و ط ل ب على اعقابهم أ ن ا ئ ذ ك ا ف ر ي ن كافرين مدبرين وبعضهم ثبت على أ ن ه وثبت على قصده واستقامته وكان له ذلك ضرسا انطبع على قلبه إ ل ى يوم القيامه فكان ب د ا ي ة الخير والصلاح في ش أ ن حياته الدعاء إ ذ ا توحيد ويجب إ ذ ا اردت ان تكسب هذه ا ل م ن ز ل ة ا ل ا ي م ا ن ي ة أ ن تتعلم أ ص و ل التوحيد ليس تعلما ذهنيا وحتما و ل ك ذ يجب أ ن تتعلمه تعلما تربويا قبل ذلك وبعد ذلك لا ي ك ف ي في التوحيد أ ن تستظهر اصحاب ا ل ع ق ي د ة هذا توحيد ح ي د ل أ ه وهذا ي ة ت ا ل ر ب و ب ي ة وهذا ت ح ي د الاتباع والاسماء والصفات وغير ذلك ل ل أ ق ف ا ل غير كاف أ ب د ا ً وغير م ن ج وحده هكذا بل يجب أ ن تفعل ذلك إ ح س ا س ا ً ليصبح لك ص ف ة ف إ ن م ا الموحد من خلص ا قلبه وصفاه لله الواحد القهار إ ا ك ر ا ر ا ب ا ل ر ب و ب ي ة توحيدا عن المستوى النفسي الويباني وليس ا ل ذ ه ن و ا ل ت ص و ر فقط و إ ك ر ا ر ا ب ا ل و ل و ه ي ة تجريدا لله وتفريدا ب ا ل أ ع م ا ل أ م ر ا و ن ف ي ا وتنزيها له سبحانه وتعالى في صفاته وفي إ س م ا ئ ه هذه ا ل ر و ر ليست ذ ه ن ي ة ه ا ي خ ط لا ي ت ط و ر أ ن ه ا محفوظات تحفظ في كل حسن ان تحفظ العلم ولكن في الدين المطلوب أ ن يكون لك ص ف ة و ا ل ص ف ة لا تكون ح ق ي ق ي ة إ ل ا إ ذ ا كانت ن ا د ع ة من القلب قالت العرب آ م ا م ه ولم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل ا ل ي م ا ن في قلوبكم و إ ن م ا الذي يدخل في القلب الصفات ا ل و ج ا ن ي ة وحينما ي م ط ل ق الدعاء من قلب هذا ش ع ن ه يكون ص ل ة وصله بين الحد ويكون م ل و ا ل ق ر ب ة و ز ي ا د ة توحيد اي يزيد في ا ل إ ي م ا ن ويزيد في تعلق القلب ب أ ص و ل التوحيد وشغفه ي بمعانيها ا ل ج ل ي ل ة ا ل ج ل ي ل ة ولذلك جاء الدعاء في ا ل ق ر آ ن في فياق التوحيد ونفي الشريك ونفي الكفر ولو كره الكافرون دعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر ف ي ا ط التوحيد ورفض ا ل إ ي م ا ن وهذا المعنى هو أ ص ل ع ظ م ة الدعاء ل أ ن ك حينما تدعو ما معناه معناه أ ن ك في ح ا ج ة ل أ ن الداعي أ ف ض ل لا يكون داعيا أ ي فائلا إ ل ا إ ذ ا كان مفتاحا ولذلك يسمى الدعاء ويسمى المستلع أ م ا في الحديث الصحيح الذي رواه أ ب و داود المساله أ ل ة ذ ق و النبي ل ي ع الصلاة والسلام هذا ه س ة لنصحها ل شائعا خطأ في قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام المسألة أن تضع يديك ح وهو ملك والاستغفار بيت بأسبوع تشير ت واحد و ا ا أن الظلم في أ ص و ل الفقه دال على العموم والاستغراق ولا يخصص الا بدليل اقول هذا لمن يرى ان رفع اليدين في الدعاء بدعه صحيح هناك جانب من ا ل ا ج ت د ا ع في بعض الجوانب في رفع ي د ي ن ولكن بعض الناس عمموا ذلك وليس ل و وزعم بعضهم أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما تبتلوا انه رفع يديه في الدعاء إ ل ا في ث ل ا ث ة مواطن بكره منها د ع ا ء ه في ع ر ف ا ودعاءه ط ل ب للغيث و ن ا ز ل ة أ خ ر ى و إ ن م ا ا ل أ ص ل أ ن ه قد تواتر عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام رفع اليدين في الدعاء يعني ورد بطرق كثيره في نوازل كثيره وقد ذكر ذلك ابن حزر صاحب فتح الباري في شرح صحيح البخاري انه رفع يديه في الدعاء في مواطن ع ب ي ه كما في أ و ل ه اللهم إ ن ي أ ب ر ا إ ل ي ك مما صنع خالد بن وليد و ر ط ع يده وكان يرفع يديه حتى يظهر بياض ا ب ط ي ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ك ث ي ر ة هي ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة ا ل م ل ي ح ة التي وردت في ذلك و إ ن م ا أ ث ا ر ا ل ش ب ه ة عند بعض الناس أ ن بعض ا ل ص ح ا ب ة أ ن ك ر على وال من ولاه بني اميه ارفعه يديه وهو يخطب الجمعه صحيح سبا لهاتين اليدين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه هكذا و إ ن م ا كان يشير ب أ س ب و ع ي ن اي وهو يخطب من على المنبر حينما كان يدعو ع ل ي ا ل م فوق المنبر بالجمعه ما كان يرفع يديه、الجمعة. كان يشير بيده او باسبوعين هذا فعلا ب ت د ا ء حينما يدعو ا ل إ م ا م من على المنبر ويرفع يديه ثم لعل من الابتداء ايضا ان يجتمع الناس على دعاء واحد برفع الايدي جميعا كيف في ذلك الداعي يرفع يديه معا بالدعاء الجنس ع ل ى أ ح د ومن تديه أ و ب ا ل ا م ت ه ا ء أ ن يمدهما جميعا كما هو نصحك الحديث المفيد للعموم المسألة الفرق الدعاء أي أن في الدعاء دعاء المسألة أي المسألة الانتهاء الانتهاء لك كل كل كل جنس جنس أن أي أن أي تغرق ترفع يديك في أي ولا له مخصص له الا بدليل وحين لا ياتي من العموم قصص معروف المخصص فلا م م م ع و و مانع ف فيه ع ل ل ان ل ا ل يجني ا ل تخصيص العموم يدينا د كما هو معروف في ا ل ع ل ه في أ ي مكان كلما س ل ح له ذلك وكلما أ ح ت ب ا ل ح ا ج ة ونعود إ ل ى ملكنا قلنا السائل متى ي س أ ل ي س أ ل حينما يشعر ب ا ل ح ا ج ة ومن ع ل الشعور ب ا ل ح ا ج ة الشعور بالحاجه, الشعور بالحاجة في شعور بالنقص أ ن ت مريض ا ح ت ا ج إ ل ى شفاه نسال الله الشافي اذا المرض نقص أ ن ت فقير في ضيقه مال وكثره عيال تحتاج إ ل ى سعه و إ ل ى غنى ان الله الغني لتمر سائل انت, أنت ناقض والله له وحده الكمال أ ن ت خائف مضطرب تحتاج إ ل ى أ م ن إ ل ى طمانينه ان الله القوي ل الجبار ل ل ه ا تأل القهار ل ل ه ا ليحميك من العدو فلا يكون الدعاء إ ل ا عند الشعور بالحاجه و الشعور بحاجه ا ل هو عين ا ل س و ح ي د ل أ ن ك حينما تنطلق من فقرك ومرضك ن م وحاجتك م ن ورغبتك م ن ا ل ب ا ن ح ة إ ل ى ذي الجمالات فانت توحده في اسمائه وصفاته أ ي تطلب الرزق ل أ ن ه الرزاق و تطلب منه الشفاء ل أ ن ه الشافي و تطلب منه الغنى ل أ ن ه الغني و تطلب منه ا ل ح ي ا ة ل أ ن ه المحيي هكذا هذا هو توحيد اسماء الصفات على المستوى ا ل إ ي م ا ن ي وهذا ا ل إ خ ل ا ص مخلصين له الدين وَلَتَكُونَ فلما ا ذ ي ن ف ل نجاهم الى البر اذا هم يشركون أ ي عند ا ل س ا ع ة وعندما تتسع س الامور تطلب و ا ل أ ح ج ا ر و ا ل أ ش ج ا ر والناس وكل الناس ضعيف م ذوي المراصد وذوي ا ل أ ع ت ا ب وذوي ا ل ق ب ا ب وذوي ا ل ع ن ق ا ب أ ؤ ل ا ء كلهم م و ت ا ل أ ن ك ل من حكم الله عليك ه م و ت ميت و إ ن ل م ي م ر ك بابه إ ن ك م ي ت و إ ن ه م م ي ت و ن إ ن م ا خ ا ط ب الله بها ع ب د ه م ح م د ع ل ي ه الصلاة و ا ل س ل ا م قالنا ان يموت فكان ا ل خ ف ا د ا ظ م ا ع ل ى ا ل ا س ت ق ب ا ل إ ن ك م ي ت ايدينا ياتي بين نتي يكون ق ط ع ا و إ ن ه م م ي ت و ن أ ص ح ا ب ه ومن معه ومن بعدها وين نتيجه من لا يستطيع أ ن يرب عن نفسه الموت لن يعطيك شيئا و إ ن م ا المعطي رب الملك كله سبحانه وتعالى وبهذا ع ز ي م ة الدعاء ع ز ي م ة ا ل م س ا ل ة ص ي ة هذه المعاني وليست الفاظا والى القول هو مقام إ ي م ا ن ي حقا و م ن ز ل ة ي ح ت ا ج إ ل ى ج د و إ ل ى عمل كي يكتسب ت ن ز ل ه ا ايمانيه و ل ي ش ي ا ل عاديا إ ذ ا دعا احدكم فليعزم ا ل م س أ ل ة ع ز ي م ة عزيمة المساله فيه تجريد لله عز وجل من كل نقص وتفريد له سبحانه وتعالى بكل كلام تجريد وتفريد وذلك عين التوحيد و إ ن م ا من باع ذلك الدعاء ف هذا المعنى وفي ذلك كان ا ل ص ح ا ب ة أ ك ث ر الناس د ع ا ء أ ربهم لانهم كانوا موحدين وقد علموا التوحيد ربحا طويلا من الزمن والنبي عليه الصلاه والسلام يدربهم على هذه المعاني ثلاثه عشر كاس ماء لم تكن فقط من اجل ق ض ل لا اله الا الله نفظا قالها كثير وقالتها المنافقون وقالتها الاعراف وانما الصحابه لم يقولوها فقط ولكن قالوها ثم اكتسبوا صفاتها ومعانيها ب ا ل أ ع م ا ل ورحلوا بلا منازلها وارتقوا بلا مقاماتها وصاروا بها مضطربين فصارت تحيد لهم مثالا ذاكرا وحالا دالا وعملا ظاهره كل ذلك تحيد فكانوا ي س أ ل و ن ربهم بهذه ا ل ق و ة وبهذا العنف وبهذا اليقين وهو قريب منهم ي س أ ل و ن ه حتى س أ ل و ه الملح العزيز وهذا المعنى من أ ع م ا ق أ ص و ل التوحيد ل أ ن ه قد يقع بذلك أ ح د أسأل ا ل ل وجل ه عن... عز عن ماذا تقول في ن س ك أ د خ ر هذه الدعوه ل ش ي ء كبير هذا غلط أ و اكسب أ ن خ ز ي ن ة ربك ستنفذ ودخلات يعني باللاتيحه ا ل ب ه كبيره ا ط ل ب الكبير و ا ط ل ب الصغير و ا ط ل ب الحقير و ا ط ل ب القليل و ا ط ل ب الكثير ف ب ا ئ ن ربك لا تنسى حينما يقر بنفسك أ ن ك يجب أ ن تدخر دعوتك ا لشيء واحد ووحيد فهذا أ ح د أ م ر ك اما انه قد أ و ح ي لك أ ن لك د ع و ة م س ت ج ا ب ة و ا ح د ة كما اوحي إ ل ى ر ب و الله قال عليه الصلاه والسلام أ ن له د ع و ة م س ت ج ا ب ة و ا ح د ة ك م ا ك ر ت لسائر ا ل أ ن ب ي ا ء قال ف ب ذخرت دعوتي ل أ م ت ي ي ن ي شيء اخر أ ن ا و أ ن الدعاء بالمعنى التعبدي م ت ا ع بكل عبد وليؤمنوا ا ل ه ح ب العبد ل ا ع إذا س ت به و ن ويؤمنون ي بي ل ع ي وليؤمنوا ن و ا ل ن شوف الشجير السياقين به وليؤمنوا م مؤمنين و ن ل ي ع ب ا د ي و إ ذ ا سألك ع ب ا د ي و ل ي ع ز ي م ة إ ي م ا ن ا على ان الله عز وجل بصفاتهما وباسمائه قدير في ان يعطي لكل ذي مساله م س ا ل ة ه ولا ينقص ذلك من ملكه شيئا إ ل ا كما ينقص المخيط ا اذا ادخل البحر فلينظر بما يرجع او كما قال عليه الصلاه والسلام في, في الحديث القدسي الصحيح لا تنتقص ربك من حيث لا تدري ومن حيث لا تقصد وتقول هذه حقيره وخفيفه لا اسال الله عنها ي ع ن ي أ ن ك ق د ر ة ف م ت ي ام شبا ل خليل و صغير و إ ن م ا ع ج ز ك عين ن ا ل ك ب ر بل أ ت عاجز عن ا ل كثير و عين خليل و ع ا ج ز عن ا ل كبير و ع ن ا ل صغير و عين الله عز و جل يستوي عطاء ا ل كثير و عطاء او كليل بسوء لكنك يرقى بها سبحانه و تعالى او كليل بها ي ع ط ي ا ل كثير ما ا د ي ر شركيات ع ن ت حينما يطلب لك درهم سهل, سهل حينما يطلب منك ع ش ر ة ن ل ا ف درهم تثقلها ولذلك أ ن ت تقول بينهما فرق إ ذ ن أ ط ل ب الله ش ي ء الكبير ا ل ك ب ي ر قمت بقياس ساخبين من حيث لا تدري متصدق ب ر ا ل ل ه ك ب ي ر ولذلك الدعاء في عنقه توحيد وتجريد لله وتنزيه ا له ل فهو رب الكون كبير على ان يعصي الكثير بسهوله ة ولو منعك القليل لما وصلت اليه ولوجدت القليل اصعب من الجبل صمت ولذلك في الدعاء دعاء النبي عليه الصلاه والسلام وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام هو سيد العارفين بالله الذين يعرفون الله حق المعرفه ويقدرونه ق د ر ا ك اللهم ن ي ق و ا ل لا سهل إ ل ا ما جعلته سهلا عجيب هو كان يعالج هذا الداء في ا ن ك س ن ل ب اللهم لا سهل إ ل ا ما جعلته سهلا يعني ا ح ت لا ت فشعر احتج فيها الى الله فخطيرا انما سهلت ل أ ن الله سهلها عنه ولو صعبها ولو شددها لما وصلت اليها اللهم لا سهل إ ل ا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا تشاء سهلا والحزن الصعب الوعظ ارض وطخر حزن وفخر حزن أ ي صعب وعظ لا تستطيع ان تسلك بين احراسه وكهوفه لعلوه وشده باسه فالله عز وجل يجعل هذا الحزن س ل ب مرض مواطعة لمشي فكم ي من مساله ر إلا الله م ا لأن ل ص عندك ب فكم مسألة أنت ن ع ك ه ل ة وعند آ خ ر ي ن من الناس من أ ص ع ب القضايا ن من ل ن الله س من أبصط ا ق ا ا عز وجل يصرف ه أ م ر ه ويصرفه كما يشاء وكيف يشاء وانما عليك انت بالدعاء موحدا وموقنا ب للاجابه موحدا اي انك ت س ج م ع عزيمه المساله من انك تطلب ربا يملك الكون اتدري ما معنى يملك الكون هذه حقيقه لا يتسع الخيال لادراكها يملك الكون ما الكون الكون اصلا لا يستطيع الخيال البدع ان يحيط به ولو بقي عمره كله وهو يحاول استجماع اطراف الفضاءات والكواكب والنجوم والمجرات ل مات ا ل إ ن س ا ن وانتهى عمره ولا ينتهي امتداد الكون فما بالك برب الكون هذا رب الكون أ ن ت تطلبه تساله جنده م ا يعلمه إ ل ا هو ر ز ه ما له من نفاذ ش ل ط ا ن ه عظيم في السماء عظيم في ا ل أ ر ض ملكه م ن ت د بلا نهايه فكيف كيف يقع بقلبك أ ن ك ان تطلب ربك يمكن أ ن تصيب ويمكن أ ن لا تصيب عقيدتك م ح ر و م ة إ ذ ن ل ذ ل ك يقول أ ح د ن ا دعوت فلم ي ف ت ف ر لي انت لا تعرف الله إ ذ ن وما دعوت هذا ك م س ل ء ليس بدعاء ثم ا ل ر ت ب ة ا ل ث ا ن ي ة من عزائم المساله هذا المقام ا ل إ ي م ا ن ي الرفيع الذي وجد علينا ان ن س ي ل ه و أ ن احفظه كما احفظ ص و ر ا ص غ ي ر ة من ا ل ق ر آ ن لكن القوليه لما ل أ ن الدعاء من عموم البلوى حولها ندلل الدعاء من عموم البلوى يعني شيء ضروري للعبد و إ ن م ا يعبد العبد ربه به ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ن ي ة ع ب ا د ة الدعاء ع ب ا د ة وهو نص حديث و ذلك قوله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام الدعاء هو ا ل ع ب ا د ة يروى مخ ا ل ع ب ا د ة ب ص ي غ ة ضعيفه فانما الصحيح وما ليس بدعاء ليس بعباده وهو ط ح ي ح فيقال لي وما بل ا ص و م وما بل ا ل ز ك ا ة إ ن لم تكوني ا ل ز ك ا ة والصوم و ا ل ص ل ا ة ل ي س ف ي ه ا معنى الدعاء فليست بعباده ما الدعاء قلت قبل قليل ش ع و ر ب ا ل ح ا ج ة لم ا تصلي, تصلي تفضلا ر على ربي ل أ ن ك محتاج الى الله لم ا تصور ل أ ن ك محتاج إ ل ى الله لم ت ذ ك ي ل أ ن ك محتاج إ ل ى الله توحد الدعاء هو ا ل ع ب ا د ة وكل أ ع م ا ل ا ل إ س ل ا م دعاء من حيث المعنى كل أ ع م ا ل ا ل إ س ل ا م دعاء فلا ينبغي أ ن تقصر معنى الدعاء على رفضه وكلما سعيت لعمل حينما تتصدق يدك اليمنى و و أ ن تتفر من أ ن يراك أ ح د ماذا تريد ترجو بذلك من ربك فضلا و إ ن لم ي ن ت ق لسانه فان قلبك دعا وسعد هذا الواقع للذي يعمل الصالحات م ص سبحانه ذ ا الواقع فلا يكون إ ذ ا كل أ ع م ا ل البر ل الا تكون ك أ ع م ل البر فلا دعاء الدعاء هو ا ل ع ب ا د ة و ا ل ع ب ا د ة سير وتقرب إ ل ى الله عز وجل وذلك من ط ق ا ل آ ي ة التي ذكرت قبل ه و إ ذ ا س أ ل ت عبادي عني ف إ ن ي قريب قريب من, من العابدين ليس قريبا من ا ل ص ف ا ر بل هو عنهم بعيد ولا قريبا ل ل ش ا ر د ي ن ولا ل ل ج ا ه د ي ن ولا ل ل م ر ح د ي ن وانما قريب في سياق عبادي و إ ذ ا س أ ل ت عني عبادي ب ي و ل ي ا ل ذ ي ن يعبدونني ويتقربون إ ل ي ب ا ل ع ب ا د ة وما تقرب إ ل ي عبدي بشيء أ ح ب إ ل ي مما اضطربته علي ولا يزال عبدي يتقرب إ ل ي ه بالنوافل حتى احبه فالتقرب و ا ل ع ب ا د ة م ع ن ا واحد في ا ل أ ص ل و إ ذ ا س أ ل ك عبادي عني ف إ ن ي قريب أ ج ي ب د ع و ة ا ل د ا ع ي ة فانك حينما تدعو اذن تتقرب الى الله بفعل كذا ولذلك من سوء خلق المسلم من سوء خلقك ان ينسب الله وليس الرب وهو في بيت عجيب امر لا تيكفنا بي ضائقه من المال بي ضائقه في ا ف ر ت ي تؤذيني زوجتي هذه امراه يؤذيها زوجها ادعو الله لا اجيك كيف نسيك ربك وتطلب حل ا ل م ش ك ل ة من إ ن س ا ن ادع ربك أ و ل ا وقد علمنا رسول الله ص ل ا ة ا ل ح ا ج ة وكان إ ذ ا حزبه الامر ف ج ع إ ل ى ا ل ص ل ا ة و إ ن م ا الصلاه دعاء و إ ن م ا الصلاة دعاء إ ن أ ح د ك م إ ذ ا صلى يناجي ربه كما يصحيح المسلم السير إ ل ى الله لا ي ك و ن إ ل ا بالدعاء وبطلب الحوائج كل الحوائج من الله وبما استطعت وكما استطعت بما استطعت اي دعيله ن ص ي ح ة ع ر ب ي ة أ ن ا ز ي ل ي ة ع ا م ي ة في في م ك ا ن بشرط واحد ان يكون فيه س ي ا غ ي لن ي ك و مخلصين له بدعوه الله مخلصين له ب حقق الرتب ة التوحيد في د ع ا ئ ك ثم أ ع ب د الله ل ذ ل ك وحديث حولها حكما نزند لطيف صعيا في الصلاة منه مهما هذا نستخرج وهو أ ن ه الظلم دال على أ ن التزام العبارات الشرعيه ا في الدعاء ليس واجبا هو حسن حسن أ ن تطلب الله بايات ا ل ق ر آ ن كما في د ع ا ء ي و ن ص ع الله ع ل س ل م لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين أ و ب أ د ع ي ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف إ ن لم تستطع تدعو الله ب أ ي ل غ ة وصلت اليه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يعلم أ ص ح ا ب ه الدعاء نفضا نفضا ولكن في هذه ا ل ن ا ز ل ة لهذا ا ل أ ع ر ا ض ما علمه قال له أ م ا و إ ن ي لا احسن دلدنتك ولا دلدنت معاذ فعلمني يا رسول الله على ما تقول في دعائك ا ن في سجودك قال ا س أ ل الله الجنه وأعود بين ما قلت بهذا نحن ه الحديث ذ كذا وكذا ي في أسمعه ما اللهم له قال كما ا قل ان الذي لا يحسن حفظا آ ث ا ر له ان يستعمل ماسه لعلى لسانه الدين للناس علما وليس لخاصه ولا ل خ ا ص ل خاصه بل لكل الناس وما دام أ ن ه لكل الناس وما ارسلناك إ ل ا ك ا ف ة للناس بشيرا ونذيرا فكان ينبغي إذن ان يفهم على أ ن ه على و ز ا ن ق د ر ة جميع الناس لو كان الدين لا يقع إ ل ا ب ا ل ع ر ب ي ة ا ل ف ص ح ة و إ ل ا بقواعد ا ل ب ل ا غ ة و إ ل ا خ ر ه لم استطاع أ ح د أ ن ي ش ي ر عليه الا القليل ولكنه إ ن م ا اقتصر في الالتزام بذلك على ص و ر ة ا ل ف ا ت ح ة فقط لانه لا بد منها في ا ل ص ل ا ة لا ص ل ا ة من ا ل م ق ر أ ب ف ا ت ح ة ا ل ن ت ا ب وبعض الصور اما ا س ط ع ا ل إ ن س ا ن وما دون ذلك فاجتهد ولكن ل ا يجب عليه اي ف و ا ز فلك إ ذ ن ان ت ط و ب الله بلا شيء وكلا ش ي وهذا شيء عجيب يدل على أ ن للشارع قصبا الى المقاصد و ي ك ن يقولون م ا ن ا س ج ا ل كل د ع ا باش ء ش يكون ء هناك ح ل ع اجمل من جديد ا اطلب ث و ب ا ط ل ب ا ل ج ن ة ب س ي ا ل ل ه م ن ا ل ن ا ر ج ط ل ب كل ليسه ت ع من تسأل ا ل ل د ي ق ولكن يكون تصبح على ل ا هناك ل و ر اجمل من ل الجديد ي ا على مساله الناس, الناس. لا. ان إ الله يحب العبد ا ل م ن ح ر ا س أ ل الله كل شيء حتى م ن ح العزيز ف إ ن ك إ ن اعتقدت ج ا ز ب ا أ ن ك قادر على وصول بعض ا ل أ ش ي ا ء ا ل ب س ي ط ة بلا إ ر ا د ة الله ف إ ن الله يحرمك منها ف ت ك و ن ع ق و ب ة عن ايه ويقول عليك غضب ل ع د ا ل ل ه ر و غ ض ب أ م ا ا ل م ن ز ل ة الثالثه、سوء. فالدعاء ت و ب توبة, توبه. ا ل إ ن س ا ن العاصم الشارد له أ ن ي س أ ل ربه ولكن ب م ي ة التوبه أ م ا أ ن ي س أ ل ب م ي ة البقاء على العصيان فذلك استشفاء و س خ ر ي ة بالله ف إ ذ ا سخر بالله سخر الله لي و س ولذلك ورد في الحديث أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ذكر الرجل يطيل ا ل س ط ر أ ش ع ه أ غ ب ر م ل ب ت ه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام يقول يا رب يا رب ف أ ن ا ا س ت ج ا ب لذلك لما ل أ ن ه مسافر في ا ل م ع ص ي ة مفر س ا يعني حياته كلها معصيه ومفر س ا على البقاء في ذلك ويقول يا رب يا رب أ م ا أ ن ت ت ا ل الله و أ ن تطلب الله فارا إ ل ي ه فالله ي س ت ح لك الباب على م ص ر ا ئ ي ه ويتلقاك ب ا ل خ ب و ر وكان الدعاء ا ن أ ب و ا ب التوبه حينما فر ذا النون اذهب <تصفيق> ل مغاضبا يعني أ ر س ل إ ل ى قوم فما استجاب له احد منه فهرب وغادر تلك البلاد التي بعث بها غاضبا من ا ل ن ه ن ة ومن الحرقه التي اجتري بها و ا ل ا ل ن ب و ة والرساله فذلوني اذ ذهب م غ ا ب د ا فظنا ان لم ا يجعب قوم هذه نقدر ا أننا عليه فكانما كان من خشبته ا ل أ غ ر ق في البحر فالتقامه الحوت ووقع ما وقع فنادى في الظلمات عن المفكرون ظلمات ظلمه بطن ا ل ح و وظلمه البحر وظلمه الليل و أ ق و ل و ظ ل م ة النفس التي تشعر ب ا ل ذ ل ب اي ظلم ن ف ي ه ي ا المذنب حينما يشعر أ ن ه الاذنب ت ظ ل م نفسه ت ت ح ا ل ب ا ل ي ل م والله عز وجل قال الظلمات شامل لكل ظلمه م ت و ق ع ة و ا ق ع ة بذلول نبي الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و على نبينا ا ل ص ل ا ة والسلام فنادى في الظلمات وجمع المراتب كلها التي ن ك ر ت التوحيد لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت ا ل ع ب ا د ة سبحانك ا ل ت و ب ة إ ن ي كنت من الظالمين جمع بدعاء واحد كل مراتب المساله وكانت عزيزه ولكن بعد تجربه ر ا وشاهد ا ل م ع ج ز ة بعينه وعاش في بطن الحوت و ا ش ع ر ب أ ن ه حي ولم يموت ش ي عجيب وعلم أ ن الله هيئه بامره وجعل يدعو ويدعو ويدعو حتى خ ذ ف ه السمك و أ ل ق ى به ا ل ع و ت في ا ل ش ا ط ئ فنبذ بالعراء وهو مذموم ثم ع ا د ه الله عز وجل إ ل ى أ م ت ه و أ خ ذ آلئذ ال ت اذن ب ة القوة كما أ خ الكتاب ب ا ل ق و ة الدعاء ت و ب ة ومن عزائم ا ل م ا ل ه ان توقن ل أ ن نادا البعض يقف حاجزا بينك وبين ريض الله نصنع حدثك حلقة حميد الجرع هذا ا وظلنا محار بعليا بقيت ه شرك وجهل لله و ت ظ ل ان ربك تعجزه ب ن و ب أ ب د الله قدير على أ ن ي ف ذ ل سيئاتك كلها أ ث ن ا ت و أ ن يجعلك سيدا من السادات كما قال ابن مسعود رضي الله عنه الفقهاء قاده والمتقون س ا د ة ومجالستهم ز ي ا د ة أ ي ز ي ا د ة في ا ل ا ي م ا د وعباده تكون سيدا من السداد السيد الحق انما هو العابد العامل كما ذكر العمال عقد اشادات ومن عزائم ا ل م س أ ل ة في الدعاء من حيث هو ت و ب ة أ ي في ا ل ر ت ب ة ا ل أ خ ي ر ة من رتبه ان تدعو الله عز وجل و أ ن ت موقن ب أ ن ه ك ب ي ر على ان يحولك ل أ ن بعض الناس يكون على ذ م ب من الذنوب ذات الطبيعه ا ل ا د م ا ن ي ة ك ا ل ت ب خ ي ن مثلا أ و الخبر والعياذ بالله أ و الزنا أ و أ ي م ص ي ب ة من المصائب التي تسبب ا ل إ د م ا ن حتى يقع بعقيدته أ ي باعتقاده أ ن لا أ ح د يمكنه أ ن ينجله من ورطته تلك وأن لا قوة قادرة على أن ت ج وقد ز ه ا ل ع ع عز و و الله ج ل لأن الذي أيقين ق منت ل ب ك من ق ل ورايناه ب ه ه ب ب ي ي الرحمن ل ق ا سبحانه وتعالى كثير من الناس كانوا الفقر عن بقى ببعض الذنوب ك ل ا عنجهم الله إ ذ ا هم أشد اشد ل ن ا س و أ الناس ك ر ا ه ة ا ل م ا ل في الذاتي أ ن ا أ ع ر ف بعض المدخنين الذين التأذين تأذون من、الدخلين. كان في نهار رمضان بالله يتبع السواح ل ه يتبع ليشم ر ا ئ ح ة الضوح يعني من بليل واحد ا ل د ر ة ج ه ا ل إ ب ن ا م خ ط ي ر ة يعني يكاد يكون يدخن نهار رمضان و ا ي ل قد تبع السائح وهو يدخن بشيش الملوراه ا ل ر ي ح ت ن الضوح ثم بعد ذلك حينما أ خ ل ص ا ل ت و ب ة لله والرجاء في الله و ا ل م س ا ل ة لله حلا باق ا ل ل وجعله أ ش د الناس كراهه للدخان وليتعجبن م راسه أ ح د م د خ ن ي ن يحب د أ ن ه م يكونوا استبصله ويشم ا ل ر ح ا ل د ر م من واحد في ا ل ح و ل يضيق ضيقا شديدا وهو عجب ر ح ك الحبيب ن في حد د حد خ وصار أ س و أ ريح ا تقع ب أ ن ك م ن الذي ح د ر قلبه ت غ ي ر فحينما تسال الله عز وجل ب أ س ئ ل ة ا ت و ب ة أ ي ق ي ن موحدا ل أ ن ه قدير على ان يحولك بما ش ا وكما شاء فهو الذي ب ر أ قلبك وبرا أ ع ط ف ت تغير وتغير ك قلبك وهو قدير على عاطفتك اللهم اجعلنا من التوابين ا ج ع ل ن ا من المتطهرين واغفر لنا اجمعين اللهم اجعلنا لك من الشاكرين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم اهلك يهود اللهم دور د و ل ت ه م اللهم شتت مركهم اللهم م ز ق شملهم اللهم يسكن اطفالهم اللهم عليك بذل اجمعين وعليك باحلافهم وحلفائهم الكاملين ا ل ك ن م ا ت ي الى البيت وياتي الى ل ب ي ت وياتي الى البيت وياتي ا ل ا ل ب ي وياتي ل ى ا ل ي ت وياتي الى البيت وياتي الى البيت وياتي الى البيت وياتي الى ا ن ب ي ت و ا ت ي الى البيت و ا ت ي ا ن ى البيت وياتي ا ل ز البيت وياتي الى ا ل ب ا ت ي الى البيت وياتي الى البيت وياتي الى البيت و ي ا الى ا ل ب ي وياتي الى البيت و ي ا ت ا ل ا ب ي ت و س ي د ن ا ل ي ت ي ن س ي د ن ا محمد و ع ل ى آ ل ه و ص ح ت ي ا ل ل ب ي و ي ا الى ا ل ب ح ا ن ي ا ت ي الى ا ل ع ز ة و ي ا الى ا ل ب ي وياتي الى البيت وي الى ا ل ي ت